يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ فَتَقْرِئِ الْمَضَاجِعَ هَلْ تَرَى نَظَارَ والله غفور رحيم والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمنكم قد فرض الله لكم تحله ايمنكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وهو العليم وَإِذْ أَثَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا وَبَّخَهَا عَلَيْهِ عِقَابًا مَّعْرُوفًا وَأَنفَسَ إِلَيْهَا حِجَابًا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهَا حِجَابًا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه عرف بعضه وأعرض عن بعضه فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا فلما نبأها به قالت من نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صرت قلوبكما إن لَمْ يُحِقْ قَلْقُهُ كُلُّ مَا وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ حَتَّى رَبُّهُ إِن طَلَّقَتْهُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا من نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ حَافِظَاتٌ لِفُرُوجِهِنَّ إِنْ طَلَّقَهُنَّ فَإِنْ يُغْنِ لَهُنَّ أَدَوَداً خَيْرًا مِنْ كُلِّ مُسْلِمَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ طَالِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ عابِدَاتٍ سائحاتٍ سيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا عابِدَاتٍ سائحاتٍ سيِّبَاتٍ وأَذْكُرْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُومُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا مُّوقِدُهَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ إِلَٰهُنَّ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ويفعلون ما يؤمرون غلاب الشداد لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتبروا اللوم يا أيها الذين كفروا لا تعتبروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون انما نذلنا ما كنتم تعملون